إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي له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 119. كي تقر عينها ولا تحزن 110. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 111. فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت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 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى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 قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان القرون الأولى